بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم لمل فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّتٍ جَلَّاهَا وَمَا يَسْتَخْرِجُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْمَا تَاتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ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 وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء la فيه يعرجون لقالوا لقالوا إنما سكرت بصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء إِبْرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وحفظناها, وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ Walar u dramadę d-dina, walar u مِن fi, walar u wasi, walar u betna fi, walar u są to وَمَا نُنَزِّلُهُ to zadania, <średenia> są وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ są to مِنَ السَّمَاءِ فَأَسْقَيْنَاكُمْهُ وَمَا أَنتُمْ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِلْإِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَا خلقناه من قبل من نار السموب وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين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 ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم ما لم موعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِهِ وَعُيُونٌ دُخُولُهَا بِسَلَامٍ آمِنٍ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلْ إخْوَانًا عَلَى صُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا غَنَصَبٍ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 قال że منكم وجلون قالوا لا توجلنا نبشرك بغلام wystarczymy قال że على wystarczymy się z głównym. تبشرون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 أيها المرسلون قالوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا لَمْنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا ۚ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ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 Fasrb أهلك biquطع من الليل واتبع دبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تمرون وقضينا إليه ذلك لم رأى هؤلاء są to osoby, które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 لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لآيات للمتوسمين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 ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا منين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 فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدَ آتَيْنَاكَ سَبْعَ مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم، ولا تحزن عليهم، واخفض جناحك للمؤمنين، وَقُلِنِّيَ أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمُ أَجْمَعِنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُومَرْ وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله ناخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين